أم يقولون أفتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات ودعوا من استقعت من دون الله ودعوا من استقعت من دون الله إن كنتم خادقين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 قبله كتاب موسى إماما ورحمة هؤلاء يؤمنون به وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوَعِدُهُ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 يُعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عنه من سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون